هجول فكار سيدي هجول فكار سيدي هجول فكار ليمني بلين بالهجر من داك كل ما عدر سيحدون شوار ما زوري حجمار زفرا صحة الخضار سيدي صحة الخضار سيدي صحة الخضار نهربت بنويت الصفر قلت الغيبه حدها شهر خرجت القفار سيحفق قلبي ده مثلي عدار سيدي مثلي عدار سيدي مثلي عدار جالو بي القدم والنظر حتى ريت جلائي بالمهر تاو في نوار لهبت ناري والروح صبراء ما عبت قرار أخيك ما عبت قرار أخيك ما عبت قرار آه الفجيل هو الوالكدر نهيل بالأقدام والنظر سمع مع الكفار قريت المرساة وقلت يا ترى بلو اشتاع رفيدك ماذا مشتهر عنشلية في قبه مصر رقب على السجار بين سفين وبحر زخرا قالوا الحبار سيدي قالوا الحبار سيدي قالوا سناس للفقر وجولة تنبيه للذكر ايه وتزيد اليد الرزق نادي والمهاجرة خرجوا البكار سيدي خرجوا البكار سيدي خرجوا البكار يوم الجمع السواحة البحر بالألاو والغايم بالوتر حفل الزخة على شوف مدين في السلوة زهرة خرجوا البكار سيدي خرجوا البكار سيدي خرجوا البكار نجمع السواحة للزحر بالألام لغايم الوتر حفل الزخانة شمجي السلوان البنات للزيارة وواحا من بغا يزور هنا وتشوف دلايبره ركبوا في فلايك البحور, البحور. قالوا البعض قالو خرجوا تنارو من القصور ارجو مرة من القصور صغار سيدي قاتل طلعت صغار كل غزاله فقت النضر طلع عالقران حطوا الكساوي للمعابرة شهد الغمار اخي شهد الغمار اخي شهد الغمار <شهدد> حمر الخدين الحمر بلاعكر الشامة والخال والشفر العينين كبار وسوالف بمسوك ضفرة سكنوا السيارة سيدك <نا> يا سيدي سكنوا لسيار نص طيبة والعز والوقر فقو بيكواك بالفجر طعنوني بشفار هادو ملكو داتي بالعشرة قولوا للقار يا قولو سيدي يا قولوا للقار يا سيدي قولوا للقار من يكون حمام في الدشر أشدي بيصيد النمر ام عميل بصار خد نشاش بوسيوف ناحرة عقلي مطيار رسيدي عقلي مطيار رسيدي عقلي مطيار سلف رايو ما ما ظهر بينهم اللغات ينشكر العديم النكر ما خلص ديتو بعد ما جرى وأنا صبار رسيدي ودنا للخير والسر نبدل منام بالصهر نفوز بما يختار كما نالتقو ماني أزرع خرجو البكار أسير